بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن بالذكر فل الذين كبروا في عزة وشطاق كم أهل أثناء من قبله من سرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم من وقال الكافرون هذا ساحر كلاب أجعل الآلتين هواحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملعب منهم أمشوا واخبروا على آلمتكم إن هذا لشيء نراد ما سمنا بعنا في الملة في الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنفل عليه الذكر من بيننا بل يمفي شك ذكر بل لما يباقوا عذاب أم عندهم خسائم رحمة ربك العزيز الله أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جندنا ومالك مهزوم من الأحزاب كذب السبلهم قوم نوحي وعاد وفرعي الأغساب وثمود وقوم نوحي وأخاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا شذب الرسل فحص عقاب وما يتجب لا ينظرها همار إلا صيحة واحدة صيحة موحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قد صنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون ويكر عبدنا دارود ذا العيد إنه وواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا والطير وpot كل الن அاب وشدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك مدأ الخصم يتسور المحراب إذ دخلوا على ذاكه نبذج عن الرم قالوا لا تخصفنا لبغى بعضنا على بعض تحكم بيننا بالحق ولا تشفط ولا تشفط رهبنا إلى سواء الصراط إن هذا حين الانتصال وتصعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أسفر ليها فقال أسفر ليها وحزني في الخطاب قال لقد وضعك بسؤال نعجتك إلى نعاجة وإنك فيهم من الخنصائل يبغي بعضهم على بعض إن الذين آمنوا وعلموا الصابحات وقلوب ومن ان نادوه ان ما تسلل وصفته فربته وقد ماتوا وانا لا فغفرنا له ذلك اننا نعود بالذلفه وان له يجنن نفسه وحسن مناب يا داوود الا جعلناك خليفته في الامر تحكم بين الناس بالحكم ولا تتبع الهوى ولو تتبعن هوا ويذلك عن سبيل الله إن الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد لما نفسه يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظنوا الذين كفروا وصويهم للذين كفروا من النار أن نجعل الذين آمنوا وعملوا صالحاتك المسلمين في الأرض أن نجعل المستقيم كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذبروا آياته ليتذبروا آياته وليتبشر غلو الألباب ووفرنا لداود سلينا نعم العبد إنه أواب إذ علم علي بالعشي الصاطنات الجياد فقال إني أحبب في حمد ان ينهى اولئك الربي عسى تواهمت بالحجاب بسردوها علي اردوها علي فطبق مسقى للصوت والعناق ولقد جعلنا سليمان والقينا على كرسي جهنا والقينا على كرسي جهنا ثم اناب قال مد رسيل وهذه لم لا حدا لا يغني لحمي من بعد انك ارسلتها فسخرنا لها الريح تجري لامره تجري لامره رخاها ان حيث اتى والشياطين كلب الله ونلو وآخرين بطرنين في الأصداد هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا كل من لو أنسك بغير حساب وإن له عندنا لزرسى وحسن ماب وانقر عبدنا يا أيوب إذ ماذا ربه إذ ماذا ربه أني نفسني الشيطان اونشيد دليل هذا موتسل هذا موتسلون بلدهم مشماب ورهل لهم اغلده ولسفوا معهم ومثلهم نحو رحله انما رحمه من الله واكرام له ولنا وخذني ان الله وسمر الذين ولا تنت الا وجلنا صابرا نعمل عملهم انما Al-Fatihah وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى إِنَّكَ كُنْتَ حَلِيمًا وَمُتَصَدِّقًا وَلَا تَنْهَى عَنِ الْحَسَنَاتِ وَتَدْعُو إِلَى الرَّحْمَنِ وَتَجْتَنِبُ الْفَحْشَاءَ فَإِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ أُولَئِكَ مِنَ الرَّحْمَنِ وَلَا يُظْهَرُونَ مَا يُخْفُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ يُظْهَرُونَ مَا يُخْفُونَ مِنْ خَافِيَاتِ وَمَنْ أَرْضَى وَمُسْتَقِيمَ فِيهَا يَمْهُونَ فِيهَا بِغَاشِيَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَإِذَا نَامُوا قَطَّعْنَا صُوتَهُمْ فِي الصَّمَاءِ سَلَامَةً صَعَدُوا لَن يَوْمِ الْحِسَابِ إِلَى هَذَا نُرْسِلُ نَمَا لَهُ مِنَ النَّفَاذِ هَذَا وَإِنَّنَا لا مناصا ذا كان منادا سرى فليذوق كل حليم مرساة وانخر من شكله يدواد هذا فوز من فتحنا لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم طالوا النار qanu belan samla bel haba'in bikum an kuntum qad jamal lana abada sal taran qanu rabana man qaddam lana hada qanu وقالوا ما لنا لا ما وقالوا لا لا لا لا ما رجال سننا عندهم من الاشرار ادخلنا من سفليها بسقنا الامسخلي الامذاغت عنهم الربا ان ذلك حقا تظهره لنا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 وما من إِلَّا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّخِذُوا مِن دُونِي أَندَادًا فَأَطَّلِعُوا مَاذَا يَنزِلُ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ إِنَّا كُنَّا نَشْهَدُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّا لَكُنَّا لَمَعَكُمْ مِنَ فإذا سويتم ونفقت فيه من روحي فقعونه ساجبيين فسجد الملائكة كلهم أجمعون لله إلا إبليس استكبر وكان من الشافدين قال يا إبليس ما منعك أن تسدى لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من مار وخلقته من زين قال فاخرجنا wa inna 'alaika la samīlanum bil قال ربك أنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك قال فبعزتك لو بني لهم أجمعين إلا عبادك من يوم المخلصين قال في والحص أقول أقول لأم أن جهنم نعم تعوذ بالله سبعك من الامن العين قل ما اسلتم عليه من نجم و انا من المتكلمين انه الا لقول العالمين انه الا لقول يراني لو تعلمون نباهه بعد حين